بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد العبد الله ورسوله صلى الله وسلم أبارك عليه على آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والعشرون من مجال السماع كتاب بيان البس الجهمية في تأسيس فدعه ملكة الشيخ الشيخ تمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل قال الرازي لو كان مركبا من الجوار والعضاء لحتاج في الإبصار إلى العين وفي الفعل إلى اليد وفي المشي إلى الرجل وذلك ينافي كونه صمدا مطلقا قلت هذه الحجة كان يمكن أن يذكرها في اسم الله كما ذكرها في اسم الصمد إذ مضمونها الاهتجاج بما في أسمائه من الدلالة على الغنى على عدم هذه الصفات لكن لما كانت من جنس الحجة التي قبلها لم يذكرها إلا في اسم الصمد لظهور دلالته على الغلاء وقد قدمنا أن لفظ الجوارح والأعضاء مما لا يقولها الصفتية فمضمون حجته أنه لو كان الله خلق آدم بيد أيه وكتب التوراة بيده وخلق عدنا بيده لكان الله محتاجا في الفعل إلى يد وذلك ينافي كونه صمدا وهذا قد ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة المتفاق على صحتها المتلقات بالقبول والكلام على هذا من وجوه أحدها أن ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب بحاجة رب إليها فإن الله سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيده وقادر أن يخلق ما يخلقه بغير يديه وقد وردت الأثارة من العلم بأنه خلق بعض الأشياء بيديه وخلق بعض الأشياء بغير يديه قال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني ليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقد قالت الملائكة يا ربنا من الملائكة المقربون ومن حملة العرش ومن الكرام الكاتبون ونحن نسبح الله الليل والنهار ولا نسأم ولا نفتر خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ويستريحون فكما جعلت لهم الدنيا فجعل لنا الآخرة فقال لن أفعل ثم عادوا فاجتهدوا المسألة فقال لن أفعل ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال لن أجعل صالح ذرية من من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان وقد روى نحو هذا عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه مرسلة وقال الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد بن مهران وهو المكتب حدثنا مجاهد قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسره قال إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث قال, قال ادم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وقال حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زرائع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن أنس عن كعب قال لم يخلق الله بيده غير ثلاث خلق ادم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ثم قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عن موسى يقال له أنت موسى اصطفك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده وثبت في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده وأما الفعل بلاد غير الخلق فقد ثبت بالكتاب والسنة قبضته الأرض والسماوات وقد تواترت بذلك الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما في صحيحين وغيرهما كقوله يطول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطول الأرض بيده الأخرى وفي رواية مسلم بشماله ثم يقول انا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وقوله تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة وهذا كما أنه سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ وفي غيره ما كتبه المقادر الخلق وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ثم لم تدل كتابته لذلك على أنه محتاج إلى الكتاب والكتاب خوف النسيان والغلط مع أن الكتاب أمر منفصل عنه فخلقه ما يخلقه بيديه أولى ألا يدل على حاجته إلى ذلك الوجه الثاني أن يقال إنه سبحانه الغني الصمد القادر وقد خلق ما خلقه من أمر السماوات والأرض والدنيا والآخرات بالأسباب التي خلقها وجعل بعض المخلوقات سابا لبعض كما قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبرد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات وقال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء المباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وقال تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة آكن لكم أن تنبتوا شجرها فإذا كان خلقه بعض المخلوقات ببعض لا يوجب حاجته إلى مخلوقاته ولا ينافي كونه صمدا غنيا عن غيره فكيف يكون خلقه لآدم بيده وقبضه الأرض والسماوات بيده وقبضه الأرض والسماوات بيده موجبا لحاجته إلى غيره ومن المعلوم أن فعل الفاعل بيده أبعد عن الحاجة إلى الغير من فعله بمصنوعاته الوجه الثالث أن هذه الحجة من جنس حجة الجهمية المحضة على نفي الصفات فإن قولهم لو كان له علم وقدره وحياه وكلام لكان محتاجا في ان يعلم ويقدر ويتكلم الى علم وقدره وكلام بمنزله قول هذا القائل لو كان له يد لكان محتاجا في الفعل الى اليد وذلك ينافي كونه صمدا فما كان جوابه لهؤلاء كان جوابا له عن هؤلاء لا سيما ان هذا اوكد لانه قد تقدم انهم قادر على الخلق والفعل بيده وبغير يده ولا يجوز أن يقال إنه عالم بلا علم وقادر بلا قدرة فإن كان ثبوت الصفات موجبا حاجته إليها فالحاجة في هذه أقوى وان لم تكن موجبة حاجته إليها بطلة الحجة الوجه الرابع أن الغني الصمد هو غني عن مخلوقاته ومصنوعاته لا يصح أن يقال هو غني عن نفسه وذاته كما تقدم وصفاته تعالى ليست خارجة عن ذاته فوجود الصفات والفعل بها كوجود الذات والفعل بها وقد تقدم الكلام على ما في هذه من هذا من الفاظ المجملة مثل الافتقار والجزء وغير ذلك وبينا أن ذلك مثل قول القائل واجب الوجود بنفسه وهو موجود بنفسه وبنفسه فعل ونحو ذلك من العبارات الوجه الخامس أن المخلوق إذا صح تسميته بأنه غلي وأنه صمد مع ما له من الصفات ولا ينافي ذلك إطلاق هذا الاسم كيف يصح أن يقال إن تسمية الخالق بهذه الأسماء ينافي هذه الصفات فصل قال الشيخ رحمه الله للناس في أن الله فوق العرش والعالم قولان مشوران لعامة الطوائف من المتكلمين وأهل الحديث والصوفية والفقهاء من أصحاب أمي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهما أحدهما أنه مجرد نسبة وإضافة بين المخلوقات والخالق وبين العرش والرب تجددت بخلقه للعرش من غير أن يكون هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيئا وهذا قول من يقول يمتنع حلول الحوارث بذاته وتمتنع الحركات عليه والقول الثاني وهو المشهور عن السلف وإمة الحديث وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة وغيرهم أنه استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض كما دل عليه القرآن فيكون قد استوى عليه بعد أن لم يكن مستوى عليه وكذلك استواءه إلى السماء ومجيئه وإتيانه كما ورد بذلك النصوص المتوترة الصحيحة وعلى هذا التقدير فليس في ذلك انقلاب لذاته بل قد ذكر أنه ليس في الأدلة العقلية ما يحيل ذلك فصل للناس في حملة العرش قولان أحدهما أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه والثاني أنهم يحملون العرش ومن فوقه كما تقدم حكاية القولين فيذكر ما يقوله الفريقان في جواب هذه الحجة فإنهم ينازعونه في المقدمتين جميعا فيقال من جهة الأولين لا نسلم أن من حمل العرش يجب أن يحمل من فوقه فالمقدمة الأولى هنوعة وذلك أن من حمل السقف لا يجب أن يحمل من فوقه إلا أن يكون ما فوقه معتمدا عليه وإلا فالهواء والطير غير ذلك مما هو فوق السقف ليس محمولا لما يحمل السخف وكذلك السماوات فوق الأرض وليست الأرض حاملة السماوات وكل سماء فوقها سماء وليس السفلة حاملة العليا فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون شيء حاملا لما فوقه بل قد يكون وقد لا يكون لم يلزم أن يكون العرش حاملا للرب تعالى إلا بحدة تبين ذلك إذا لم يكن العرش حاملا لم يكن حملة العرش حاملة لمن فوقه بطريق الاولى الوجه الثاني أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية فيقولون لا نسلم أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين إلا لازم أن يكون الله محتاجا إليهم فإن الله هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم وأفعالهم فلا يحملونه إلا بقدرتي ومعونتي كما لا يفعلون شيء من أفعاله إلا بذلك فلا يحملوا في الحقيقة, في الحقيقة نفسه إلا نفسه كما أنه سبحانه إذا دعاه عباده فأجابهم وهو سبحانه الذي خلقهم وخلق دعائهم وأفعالهم فهو المجيب لما خلقه وعانى عليه من الأفعال وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من عباده أو غاضب من معاصيهم وغير ذلك إما فيه إثبات نوع تحول على فعل عباده فإن هذا يقوله كثير من أهل الكلام مع موافقة جمهور أهل الحديث وغيرهم فيه مقامان مشكلان أحدهما مسألة حول الحوادث والثانية تأثير المخلوق فيه وجواب المسألة الأولى مذكور في غير هذا الموضع وجواب السؤال الثاني أنه لا خالق ولا بارئ ولا مصور ولا مدبر لأمر الأرض والسماء إلا هو فلا حول ولا قوة إلا به وكل ما في عباده من حول وقوة فبه هو سبحانه فيعود الأمر إلى أنه هو المتصرف بنفسه سبحانه وتعالى الغني عما سوى وهؤلاء يقولون هذا الذي ذكرناه أكمل في صفة الغني عما سوى والقدرة على كل شيء مما يقوله النفا فإن أولئك يقولون لا يقدر أن يتصرف بنفسه ولا يقدر أن ينزل ولا يصعد ولا يأتي ولا يجيء ولا يقدر أن يخلق في عباده قوة يحملون بها عرشه الذي هو عليه ويقولون إنما حملوه وهو فوق عرشه بقوته وقدرته من كونه لا يقدر على مثل ذلك ولا يمكنه أن يقيم نفسه إلا بنفسه كما أنه سبحانه إذا خلق الأسباب وخلق بها امورا أخرى ودبر أمر السماوات والأرض كان ذلك أكمل وأبلغ في الاقتدار من أن يخلق الشيء وحده بغير خلق قوة أخرى في غيره يخلقه بها فإن من يقدر على خلق القوى في المخلوقات أبلغ ممن لا يقدر على ذلك ولهذا كان خلقه للحيوان ولما فيه من القوى والإدراك والحركات من أعظم الآيات الدالة على قدرته وقوته قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المرسي وصاحبه وأعدم من هذا كله قياسك الله بقياس العرس ومقداره ووزنه من صغير أو كبير وزعمتك الصبيان العميان إن كان الله أكبر من العرش أو أصغر منه أو مثله فإن كان الله أصغر فقد صيرتم العرش عظم منه وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا عن العرش وان كان مثله فإنه إذا طم العرش السماوات والأرض كانت أكبر مع خرافات تكلم بها وترهات يلعب بها وضلالات يضل بها لو كان من يعمر لله لقطع قشرة لسانه والخيبه لقوم هذا فقيهم والمنظور إليه مع هذا التمييز كله وهذا النظر وكل هذه الجهالات والضلالات فيقال لهذا البقباق النفاخ إن الله أعظم من كل شيء إن الله أعطه من كل شيء وأكبر من كل خلق ولم يحمله العرش عظما ولا قوة ولا حملة العرش حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه ولكنهم حملوه بقدرته وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على غكبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحمل ولا السماوات والأرض ولا من فيهن ولو قد شاء لاستقر لا على ظهر لا بعوضة فاستقلت به بقدرته ولوط في ربوبيته فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات والأرض وكيف تنكر أيها النفاخ أن عرشه يقله أن عرشه يقله والعرش أكبر من السماوات السبع والارضين السبعة ولو كان العرش بالسماوات والارضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع أمكنتها والأرض دون العرش في العظمة والسعه فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش الذي هو أعظم منها وأوسع وأدخل هذا القياس الذي أثلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض وصغرها حتى تستدل على جهلك وتفطن لما تورد عليك ح... لما تودد عليك حصائد لسانك فإنك لا تحتج بشيء إلا هو راجع عليك وآخذ بحلقك وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح إن أنه قال أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملت عرشه فقالوا ربنا لما خلقتنا فقال خلقتكم لحمل عرشي قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك وقارك فقال لهم إني خلقتكم لذلك قال قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك وقارك قال فقال خلقتكم لحمل عرشي قال فيقولون ذلك مرارا قال فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيحملكم والعرش قوه الله قال فلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم يحملوا العرش ومن عليه بقوتهم وبشدة أسره إلا بقوة الله وتأييده وقال في كتابه حدثني محمد بن وشار بن دار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يقوى بن عتبة عن عجوبيد بن محمد بن جوبيد بن مطعم عن أبيه عن رده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الله فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه مثل القبة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة وإنه لا يط به أطيط الرحل بالراكب وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية عن عدة مشايخ منهم ابن وشار قال فيه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وانهكت الأموال وهلكت الانعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شان الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه يئط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث وقوله في الحديث بأن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه أي الله هو الذي يفعل لا يشفع إلى غيره في أن يفعل وهذا كما يقوله بعض الشعراء مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم شفيع إليك الله لا شيء غيره وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية وان كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل او استمشاعا لما فيه من ذكر الاطيط كما فعل ابو القاسم المؤرخ ويحتجون بانه تفرد به محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني فيحتمل أن يكون منقطعا وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف ولم يزل سلف الأمة وإمتها يرون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهميه متلقين لذلك بالقبول حتى قد رواه الإمام أو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الاسناد رواه عن بندار كما رواه الدارمي وأبو داود سواء وكذلك رواه عن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا الاسناد مثله سواء فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني بن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبه وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاعة العيال ونهكت الأموال وهلكت الانعام فاستسق لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشع بالله على أحد من جميع خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحكى تدرم الله إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وإنه ليأط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن خزيمة قل على, أبو موسى قل على أبي موسى على وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلاك مع أن أبا محمد هذا من أعلى من الناس لا يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته وليس هذا الموضع وهؤلاء يحتجون في معارض ذلك من الحديث بما هو عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج به قياس الجهمية كاحتجاج أبو القاسم المؤرخ في حديث أم في التنزيه بحديث أسنده عن عوسجة وهذا حديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذب مختلق وأنه مفترى وأنه لم يروه قط عالم من علماء المسلمين المقتدى بهم في الحديث ولا دونوه في شيء من دواوين الإسلام ولا يستجيز أهل العلم والعظم منهم أن يورد مثل ذلك إلا على بيان أنه كذب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين فمن رد تلك الأحاديث المتلقات بالقبول واحتج في نقضها بمثل هذه الموضوعات فإنما سلك سبيل من لا عقل له ولا دين وكان في ذلك ممن يتبع الظن وما تهوى الأنفس وهو من المقلدين لقوم لا علم لهم بحقيقه حالهم كما قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وروا ايضا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال أتت امراه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ودعو الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع ومد أصابعه الأربعة وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله وقال ايضا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنت عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبح الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة وأصحاب هذا القول فيستشهدون بما روي عن طائفة في تفسير قوله تعالى تكال السماوات يتفطرن من فوقهن قال عثمان بن سعيد في رده على الجهمية حدثنا عبد الله بن صالح المصري وحدثني الليل وهو ابن سعد حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال أتى رجل كعبا وهو في نفر فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار فأعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهلا تعلم وإن كان عالما ازداد علما ثم قال كعب أخبرك أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء والدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك وجعل بين كل أرضين كما بين السماء والأرض وكثفهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبال فوقهن وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة المذكورة في هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقر الجبال فوقهن فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى الأزري فيما خرجه من أحاليث الصفات وقد ذكره من طريق السنة عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول إن الرحمن سبحانه لا يثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون، حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. قال القاضي وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه بإسناده حدثنا عن ابن مسعود وذكر فيه فإن مقدار كل يوم من ايامكم عنده 12 ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش وذكر الخبر أعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره وأن ثقله يحصر بذات الرحمن إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته قال على طريقته في مثل ذلك لأن لا نثبت ثقلا من جهة المماسة والاعتماد والوزن لأن ذلك من صفات الأجسام ويتعالى عن ذلك وإنما نثبت ذلك صفة لذاته لا على وجه المماسة كما قال الجميع إنه عالي على الأشياء لا على وجه التغطية لها وإن كان في حكم الشاهد بأن العالي على شيء يوجب تغطيته قال وقيل إنه تتجدد له صفة يثقل بها على العرص ويزول في حال كما تتجدد له صفة الإدراك عند خلق المدركات وتزول عند عدم المدركات فإن قيل ذلك محمور على ثقال عظمته وهيبته في قلوبهم وما يتجدد لهم في بعض الأحوال من ذكر عظمته وعزته كما يقال الحق ثقيل مر وليس المراد به ثقل الأجسام وقال سبحانه إن سنلقي عليك قولا ثقيلة قال القاضي قيل هذا غلط لأن الهيبة والتعظيم مصاحب لهم في جميع أحوالهم ولا يجوز مفارقتها لهم ولهذا قال سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون وما ذكره من قول القائل الحق ثقيل وكلام فلان ثقيل فإنما لم يحمل على ثقل ذات لأنها معاني والمعاني لا توصف بالثقل والخفة وليس كذلك هنا لأن الذات ليست معاني ولا أعراضا فجاز وصفها بالثقل واما قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فقد فسره أهل النقل أن المراد به ثقل الحكم ولان الكلام ليس بذات قال فإن قيل يحمل على أنه يخلق في العرش ثقلا على كواهلهم وجعل لذلك أمارة لهم في بعض الأحوال إذا قام المشركون قيل هذا غلط لأنه يفضي أن يثقل عليهم بكفر المشركين ويخفف عنهم بطاعة المطيعين وهذا لا يجوز لما فيه من المؤاخذه بفعل الغير وليس كذلك إذا حملناه على ثقل الذات لأنه لا يفضي إلى ذلك لأن ثقل ذاته عليهم تكليف لهم وله أن يثقل عليهم في التكليف ويخفف قلت المقصود هنا التنبيه على أصل كلام الناس في ذلك وأما الكلام في الخفة والثقل ونحو ذلك فربما نتكلم عليه إن شاء الله في موضع. فان طوائف من المتفلسفه يقولون السماوات ليست خفيفه ولا ثقيله قالوا لان الجسم الثقيل هو الذي يتحرك الى اسفل وهو الوسط والخفيف هو الذي يتحرك الى فوق من الوسط والافلاك مستديره لا تتحرك الى فوق ولا الى اسفل فلذلك لم نصفها بثقل ولا خفه كما لم يصفوها بشيء من الطبائع الاربعه وهذا النزاع قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا اذا اصطله على انهم لا يسمون خفيفا وثقيلا الا ما هو كذلك فهو نزاع لفظي وأما النزاع في كون أجسام السماوات يمكن صعودها وانخفاضها، لولا أن الله يمسكها بقدرته كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وقالوا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهذا نزاع معنوي وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بن علي بن عباس عن جويريه بنت الحارث أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته فالمقصود بالحديث نهاية ما يمكن من الوزن كما ذكر وغاية ما يمكن من المعدود وغاية ما يمكن من القول والمحبوب هو كلام الرب ورضاه وذكر عدد خلقه وزنة عرشه الوجه الثالث أن يقال هذه المسألة تدل على نقيض مطلوبك، فإنه أثبت أن العرش له حملة وأنه يحمل مع ذلك اليوم، وأنه يحمل مع ذلك اليوم ويوم القيامة. وظاهر هذا الخطاب أنه على العرش وأن العرش يحمل مع ذلك، سواء دل الخطاب على أن حملة العرش يحملونه أم لم يدل على ذلك. فإن دل على ذلك أيضا فقد دل على ما هو أبلغ من نقيض مطلوبه ثم إذا قال فهو هذه الآية يحتاج إلى تأويلها وتفويضها فلا تكون الآيات المثبتة للعرش ولحملته أو لحمل الملائكة لما فوقه تنفي كونه على العرش هذا تعليق على الدليل ضد موجبه ومقتضاه ولكن قوله يلزم الافتقار من باب التعارض فيحتاج إلى الجمع بين موجب الآية وبين هذا الدليل لا تكون الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلولها هذا لا يقوله عاقل الوجه الرابع في تقرير ذلك ثم إن قوله الذين يحملون العرش ومن حوله وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوجب أن لله عرشا يحمل ويوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشا وآخرون يقولون حوله وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية إما ثمانية أملاك وإما ثمية ثمانية أصناف وصفوف وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول النافية بلا ريب الوجه الخامس أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته فإذا كان القرآن قد جعل الله عرشا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره وذلك يقتضي أنه فوق العرش الوجه السادس أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله لقوله ويحمل عاش ربك يقتضي أنه مضاف إلى الله إضافة تخصه كما في سائر المضافات إلى الله كقوله بيت الله وناقه الله ونحو ذلك وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه الآية إضافة اختصاص وذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله من النسبة ما ليس لغيره فما يذكره الجهبية من الاستيلاء والقدرة غير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر المخلوقات وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر المشترك ودوجب اختصاصا للعرش بالله ليس لغيره كقوله عرش ربك وهذا إما أن يدل على قول مثبتة أو هو إلى الدلالة عليه أقرب وأيهما كان فقد دلت الآية على نقيض مطلوبه وهو الذي ألزمناه فلم يذكر آية من كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة فيها بل دلالتها على نقيض مطلوبه أقوى قال الرازي الحجة الثالثة عشرة لو كان مستقرا على العرش لكان الابتداء بتخليق العرش اولى من الابتداء بتخليق السماوات لانه على القول بانه مستقر على العرش يكون العرش مكان الله والسماوات مكان عبيده والاقرب العقول ان تكون تهيئه مكان نفسه مقدما على تهيئه مكان العبيد لكن من المعلوم أن تخليق السماوات مقدم على تخليق العرش لقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكلمة ثم للتراخي قلت الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله الذي جعل رسوله منه سلطانا نصيرا والحمد لله الذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ينصرهم بسلطان الحجة وسلطان القدرة وهو الذي يؤتي رسله والمؤمنين به حجة على من خالفهم وجادلهم فيه بالباطل كما قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فإن هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي عليهم لا لهم لكن يزيد فيهم ذلك من يكون الله قد أيده بروح منه وكتب في قلبه الإيمان وجعل في قلبه من نور يفهم دقيق ذلك وأما جليله فيفهمه جمهور الناس وهذه من جليل ذلك وذلك أنه لا خلاف بين المسلمين وأهل الكتاب أن العرش خلق قبل السماوات والأرض الوجه الأول فقول هذا المحتج لو كان مستقرا على العرش لكان الابتداء بتخليق العرش أو من الابتداء بتخليق السماوات لا يضرهم بل ينفعهم فإن الأمر في الترتيب ذلك ما كان وقول المثبت يستلزم تقديم خلق العرش فهكذا وقع ولله الحمد وإن لم يكن مستلزما هذا الترتيب بطلت هذه الحجة فهي باطلة على التقديرين وأما قوله لكن من المعلوم أن تخليق السماوات مقدم على تخليق العرش فيقال هذا لم يعلمه أحد لا من الأولين ولا من الآخرين ولا قاله أحد يعرف بالعلم وأما احتجاجه على تقدم خلق السماوات بقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكلمة ثم للتراخي فهنا إنما ذكر أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض فأن قوله ثم استوى على العرش من قوله ثم خلق العرش فهذا لا يخفى على أحد فليس في كتاب الله ما يوهم تأخر خلق العرش فضلا عن أن يدل فلا دلالة في القرآن على خلق السماوات قبل العرش الوجه الثاني أن القرآن يدل على أن خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض بهذه الآية التي ذكرها وبغيرها فإن قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقتضي أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض ولم يذكر أنه خلقه حينئذ ولو كان خلقه حينئذ لكان قد ذكر خلقه ثم استواءه عليه ولأن ذكره للإستواء عليه دون خلقه دليل على أنه كان مخلوقا قبل ذلك ولأنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق المسلمين وآل الكتاب أن الخلق كان في ستة أيام وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان حينئذ على الماء وفي الصحيح عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء وكتب في ذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض قال البخاري في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادق باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم عن عمران بن الحصين قال إني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه وفد بني تميم فقال اقبلوا البشر يا بني تميم فقالوا بشرتنا فعطنا فدخل ناس من اهل اليمني فقال اقبلوا البشر يا أهل اليمن اذ لم يقبلها بني تميم فقالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين وإن عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء الوجه الثالث أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان ذلك مناسبا في العقل لأن يكون العرش مكانا الله والسماوات مكان عبيده كان الثابت بالآيات التي تلاها وبغيرها من الآيات والأحاديث واتفاق المسلمين دليل على مذهب منازعه دون مذهبه الوجه الرابع أنه لو فرض أن الله خلق العرش بعد السماوات والأرض لم يكن في هذا ما ينافي أن يكون عليه كما أنه خلق السماوات بعد الأرض فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم بعد قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإلى الأرض اتياطة وعن أو كرها قالتا اتينا طائعين بعد قوله لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين قال الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد النتمية رحمه الله ورضي عنه فصل ثم قال أبو عبد الله الطازي في تأسيسه الفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه ليس بمختص بحيز وجهه بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس أنه ها هنا وهناك وقد ذكر على ذلك ثمانية براهين مع أن بعضها مبني على ما تقدم مننا في أنه جسم فإنه قرر أن ذلك يستلزمنا في أن يكون على العرش وأكثرها غير مبني على ذلك وهذا الفصل يتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق السماوات وأن الرسول لم يعرج به إليه وأنه لا يصعد إليه شيء ولا ينزل من عنده شيء ولا تركع الأبصار أو الرؤوس أو الأيدي إليه في الدعاء بل لا تتوجه القلوب إلى فوق قصدا للتوجه إليه أصلا لا في دعاء ولا عبادة ولا غير ذلك ويتضمن أنه ليس فوق العالم رب ولا إله وليس هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف وأن ما فوق العرش وما تحت الأرض السابعة سواء في ذلك فكما أنه ليس في جوف الأرض فليس فوق العرش بل منهم من يقول إنه في كل مكان أو في كل موجود إما بمعنى أن تدبيره فيهم وإما بمعنى أن ذاته في كل مكان أو أن ذاته هي كل موجود وأما ما فوق العرش فليس هناك شيء لأنه هو ليس هناك عندهم وليس فوق العالم موجود آخر مخلوق حتى يقال إنه فيه بمعنى التدبير أو بذاته أو بمعنى أن وجوده وجوده فهذه أقوال الجهمية متكلمهم ومتعبدهم لكن ثم طائفة تقول هو بذاته فوق العرش وفي كل مكان كما ذكر كذلك الأشعري في المقالات عن زهير الأتري وابي معادن التومني وإخوالهم فقال إنهم يقولون إن الله بكل مكان وأنه مع ذلك مستوى على عرشه وأنه يرى بالأبصار بلا كيف وأنه موجود الذات بكل مكان وأنه ليس بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول والمماثة ويزعم أنه يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك وهذا في نفات الجسم يشبه قول, بعضهم يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين يقولون إنه لا نهاية له ومتكلم الجهمية إلى النفي المطلق أقرب إذ الكلام قد يصف الموجود بصفة المعدوم ويشبه ذلك وأما عبادهم فلهم قصد وإقادة في من يعبدونه والقصد لا يتوجه إلى العدم المعضي فلهذا كثيرا ما يجعلونه هو في كل مكان أو يجعلونه هو الوجود كله والعهمة منهم إلى هذا أقرب لأنه لا تخرج القلوب أن تعبد شيئا موجودا وبنو آدم قد أشركوا بالله فعبدوا ما شاء الله من المخلوقات فإذا ذكر له ما يقتضي عبادة كل شيء كما فعلته الاتحادية لم ينفروا عن هذا نفورهم عن أن تعطل قلوبهم عن عبادة شيء من الشيء بالكليه فهؤلاء يسركون شركا ظاهرا وأما أولئك فالجهود المحض أغلب على قلوبهم ولهذا يوجد فيهم من الاستكبار عن العباده وقسوه القلوب ما لا يوجد في الآخرين وكل واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فإن الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له فمن عبد الله وغيره فقد أشرك به كما كان مسرك العرب وغيرهم ومن امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحد وهو أكثر من هؤلاء وإن كان مشركا حيث له آلهة يعبدها ولما كان الإسلام هو دين الله العام الذي اتفق عليه الأولون والآخرون من جميع عباد الله المؤمنين كما قال نحن عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرز أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 وقال إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقد قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهاه لله وهو محسن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 وهذا عام في الاولين والاخرين كما قال سبحانه اث غير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباق وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة علم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ثم قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقول الذين أمتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقوله إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أمتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فيه بيان أنهم اختلفوا في دين الله الذي هو الإسلام من بعد ما جاءهم العلم حملهم على الاختلاف البغي وهذا كما قال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 وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير واختلاف آه الكتاب في دين الله الذي هو الإسلام قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع ومن ذلك أن اليهود يغلب عليهم الاستكبار والقسوة فهم يعرفون الحق ولا يتبعونه وبذلك وصفهم الله في القرآن ومن فسد من أهل العلم والكلام كان فيه شبه منهم ولهذا يوجد في متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه كثير حتى أن من أحبار اليهود من يقرر أصول الخمسة التي للمعتزلة ويوجد فيهم من التكليم بالقدر والصفات وتأويل ما في التوراة وغير ذلك مما فيه مضاهات للمعتزلة ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير باذن الله في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته